Məğduh بالله Allah الشيطان Şeytanı بسم Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Bana iki kahraman. Ya ayyuhan nas, ettu rabb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 اوي ک درست کردون لیک کسو ک ادمه وهر لا اوی شاو سرکی درست کردو بلاوی کردو تو لو دوانه پیواني زور هر وه افرتان خوتان بپاریزن لو خوای ک بناوی او و داوا براستي خو همشة سوديرا بسرتانوا. وآتُ اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. بيدنا وبهتيوان دوايبالغبونيان مال سامانيا. وَكِيز لَمَارِخُوتَن مَغُورْنُ بَقَاغ نَمَارِئَوَان وَمَالكَان يَن مَخُون لَجَل مَالكَانِ خُوتَن بِگُمان او خَارْن گُنَاهِ چِگُورِيَا وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فإن خفتم ألا تعدلوث واحدةً أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدناء لا تعولو وأگر ترسان ذات پرور نبن لما رأي أو آفرت باباو كانت دا أوامارب كان لو آفرتاني حلالن بوتان دودو، يانس، يانس، يانس، يانس، يانس، وارش، جا أگر ترسان ذات جرنبن أو يك أفرد مالبكن لأعزادان يان أو كنيزكانيك ملكتان أو نزيك تركستمنك يان كون. نساء صدقاتهن نحلة فإن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا بيدا بآفرتان نكسو كاريان ما ري كان يان بخشين نك وك كري إنزا أقر بضل بيان خوش بو بخشيني لو ماري ري o veya bieçün baxoşu halalino şijantan be. Ve ala tutsufa a mualakumü, ki jâlallahu lâkumü, qiâma ve arzukumü fiha ve ksuum. Arzukumü fiha ve ksuum. Ve qulul hüm خو او مالانيبو كردون بهي راوستاني جيانتان وباقلكان روزي خو را چام بدني لو مالو پوشا چام وبكن و گفتو گويان ل قلب كن بگفتو گوي چباش حتى اذا بلغ انكح فان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 حتیوان تعقیب کنه و حرکات گیش نه ثمنی جنهنانو شوکردن انځا اگر هسته کرلوان دا ژیریو پیګیشتن سامان و مالکانیان پیبدنوا مالکانیان مخون بزیاده ریوب پلنوا کورب ابن الیتانور گرنوا و هر کس لسرفریشتیاری حتیوان دولمند بو با خوې بګریته ولخواردنی مالیان و Bailey بخوات ba andaza peyvist. İn zaharkat maliyeti ve kantanda ve peyan, avuç saatian la serbegren. Bısa xwabıle persine ve bıser tanıva. Lirrijalı nacibum mima terak alıddalı ve ما ترك الوالدان وَالْأَقْرَبُونَ مما قل منه أَوْ كثر نصيبا مفروضا. بو هي بشيق لأو ميراتي بجيد يالن وبو هي بجيد يالن كان لأوي بجيدي دراو. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا زا أقر كاتيدا بشكردني كلفورك آمادبون خزمان زيكا كان كميراد ناقرن لمردو هتيو هجار بيجان كان أو لو كلفور بشيان بدن أم بجدان سنة نقواجب وَقِسَانَ لِقَلْبٍ كَانَ بَقْسَ كَدْنِ شِذْوَانُ تَاك وَالْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً رِّضْعَاثًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا أَوَانِيسَ فَرِشْتِيَانَ بَابِ تِرْسَن أَغَرْبَجَيْ بِهِرًا لَفَاشْ خُيَا نَوَى فَاشْ مَرْدَن مِندَالَان دترسن ليان بفوت دبال إخوان تترسنوق سي راست وروابكن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا براستي أو كسانك مالهتي وكان دخن باستمونا روا براستي أوانا بس لسش خوان دخن وَلَمُوسَ فَجَدَسْنَ آغِرِي چِبَتِينَ وَالْجِرْسَاوَ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْتَ وَاحِدَةً فَلَهَا النصف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 Min بعد وصيتی وصی بها أودي أباؤكم وأبناؤكم لا تدرؤن أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما فكِما بۆ نێێک هەیە لە میرات بە وێنەی بەشی دومێ، خۆ ئەگەر منداڵەکانتان تەنها ئافرەت بوون، دوان و زیاد لە دوان، ئەوە بۆیان هەیە دوو بەش لە سێ بەشی، ئەوەی مردووە کە بەجی هێشتووە، بەڵام ئەگەر یەک ئافرەت بوو، ئەوە نیوەی میراتەکەی بۆ هەیە، وە بۆ هەر کام لە دایک و Balam eğer mırda ve keman دایک ne bu? Dayık u baoçi mirad gribon, avsaya yekbo dayık akiyti. Balam eğer mırda ve katan bıraçı habu, av aşaşya yekbo dayık akiyti. La paş derkerdini vasyatı, vasyatı pekrabil elan mırda ve kwa. Yandan ve karzak la seribet. Bao u اودا باش كرنا لالان خوا براستي خوا هميشه زاناي دانايا ولكم النص ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهم ولد فان كان لهم ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصل بها أودين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 من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم الحليم بوئي <تصفيق> وحي نيوي أوميراتي كجنکان تان بجيان هشتوا اگر اوجنان منداليان نبو جا اگر منداليان هبو بۆ ئێوە هەیە چوار یەک لەوەی ژنەکانتان بەجێیان هێشتوە لە پاش دەرکردنی وسیەتێک کە کرد بێت یان یان قجێکە لەسەران بێت. بۆ ژنەکانتان هەیە چوار یەک لەوەی بەجێتان هێشتوە ئەگەر ئێوە مندالتتان نەبوو، جا ئەگەر منداڵتان هەبوو، ئەوە بۆ ئەوان هەیە هەشتێک لەوەی بەجێتان هێشتوە لە پش دەرکردنی یان دانەوەی و اگر پیاب و گیان افرا ته کمیرات لی اجیر امر دبو نباوان هبونه من دال و تنهاب راق یا خوشکه چیلدای ک وهبو او به هر یک لو زیاتر بون لبراگ یا خوشکه چیدای کی او کات اوانه همیان هاوبشن لسې چمیراته کدا لپاج درکردنی وصیت ک کرابیت یا قرضک ک اما بريا لا لا انخوا خواج زانا الى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم او يا سعى نوركان خدا هر کسيك جو رأيلي خواه پیغمبركي بید خواه دي خاتن او بحشتان دينو و ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا نارا خالدا فيها وله عذاب مهين هر کسیچ سرفیتی خواه پیغمبرکی بکاتو سنورکانی خواه ببزینیت تیخات آگره کوا Vazeći rısu kırbo haya. Valla ti yatîn al faḥişet min فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا أواني كاري زور بيسوا ناشرين زنا دكن لافلتان بروادارانتن اوتوار شاد لخوتان لسريام بجرن انزا اجر شايتياندا أو أوجنا زناكرانة بندبكا لما لكانتان دا حتى فريشتي مرق جيان يان دا تشيشت يان خوار ريقايش رزقاربون يان بوداني وَالَّذَانِ يَأْتِيَا لِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا أو كاربي سزينادك أن لئوا أو آزاريا بدن ذا أجر قرانه التوبة ليكرد وتأجبون أو وازي ليبين ثم كبراستي خاهمي شلي برداي مهربانا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب دممە ييتوبونەم قریبن فەعە ئك ييتوب الله عليههم و الله علیما حەکیما بێگومان وەرگرتنی تەوبە لای خوا تەنها بۆ ئەوانەیە کە گوناه پاشان پەشیمان دەبنەوە بەزوویی پێشمرن ئا خوا ve as hemişe zanaid ana حتى Ve listede tövbe olanlar, kötü şeyler yaparlar. Hatta, biri ölüme gelince, "Ben tövbe ediyorum." diyor. Diyor ki, أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً فشماني <تصفيق> ورقرتن نيبو أواني تاواني زوردكن حتى كاتي سرمر جيكي چيان دي دليد من استاتوبا مكرد وبو أوانيشن يكا دمرن بابي Avani baskılan ama demen kurdu ve boyan sızayiçi azar der. Ya ayuha ladin amanu la yhulukum إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فاعساه أن تكرهوا شيئا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أي اوان كبرواتان هناو حلالنيابوتان كافرتان بزور بناتاري بميراتي بدن بوخوتان وبرغري شو كردن يان لمكن بو اويهند لو ماريك بيتان داون بيبن بوخوتان مەگەر کاتێکە کردوێکی زۆر ناشرین Zinaba بە ئاشکرا بکەن، وە ڕفتاریان لەگەڵ بکەن بە چاچی و ژیانیان لەگەڵ ببەنەسەر، جا ئەگەر حەستستان لیان نەبوو تەلااقیان مەدەن إخوانا لودا دينا بتكيت زور وإن أردت مستبدل زوج ما كان زوجه وأتيتم إحداهن نقتارا فلا وأتيتم إحداهن نقتارا فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا وإثما مبينا اگر وستان غوريني جنيك لشوين جنيك حزي لناكن ودا بيتان بيكي چين مالي چي زور بماريي او مي سنو لي هيتش لو مال زورا آي او ماريي يان لأسنو وبختان كردنو وتاواني چي آشكرا برامباري آفرتكا وكيف تأخذونه وقد أخطأ بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم مذاقا غليظا. ذاتوني <تصفيق> وريدا قنوى لكاتك ذاتونة تلايك تريتك لا وجنو مردايتا لقل وأو أفرتان وريان قرتوالتان پيمانشيبتو بهيز كوابستني نكاحا. ولا تنكحوا ما نكح هذاؤكم من إلا ما قد سلف إنه كان Mager away peşlem haram krdıknak rabet, barasti ama rkdıknakrdı ve şizor pişu tapala, şizor bezraou ve bazı şizor krafu bede kijra ve teber. Hürmete alaykom ummahatukum ve banaatukum ve ahlatukum ve ammatukum ve xalatukum ve وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُم الَّاتِ الضَّعنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ, الرضاعة وَأُمَّهَااتُ لِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن النِسَائكُمْ من نسائكم التي دخلتم بِهِن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما. خد غكرة ولا سرتان ماركيردني دايك تانو كت كان تانو خشك كان تانو بورا كان تان كخشجي باو تانو بورا كان تان كخشجي دايك تانو كتاني براو كتاني خشج أو دايك كانتان كشير يامبيداؤن وخشك كانتان لشيرة ودهي شيء جنا كانتانو وقتاني جناان كان لميردي تريامبن اوانی کله مالی اودا د جین لو جنا نتا کسونت لایان دا اگر نڅوب ن لایان او هیج گناه کتان هاوسری کورکانتان اوانی کله پشت خوتانن وقدا غکرا ولا سرتان کو کردنه وتان لنیوان دو خوشګ لمار کردن دا مگر اوئی پیش بِغُمان خا هميشة بورد مهربانا والمحصنات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 ئەو حکومانە باس کران کرا و نووسراوی خویە لە سەران،وە بۆتان حڵال کراوە بێت گەلوانەی کە باس کران هەمووی هەڵاە بۆتان تا چوار کە بە ماڵەکانتان خواازبێنی ئافرەتان بکەن، بەمەرجێ پاک بن و داوێن پز نەبن، جا ئەوەی کللەزەتان لێوەرگ لەو ئافرەتانەی تاوان تانداسانی له وی کلسری هاتن لگل جنکان تان لکم کبنوی ماری لپاش دیار کردنی ماری کار دروسته لم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْرُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَلَةَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَوَيْلَ أَيُّهَا النَّائْتُوَانِ لَبَرْهَجَارِكَ آفَرَتَانِ آزَادِي إِيمَانْدَار مَارَبْكَاتْ أَوَ بَالَوَانَ مَارَبْكَاتْ كَبُونَتَ مُلْكْتَان لَكَنِيزَكَ إِيمَانْدَارْكَانْتَان وَخَوَازَانَاتَ رَبَبَا وَرَكَتَان هَنْدِيَكْتَان لَهَنْدِيَشِتِرْتَانَن حَمُوتَان نَوَيَ آدَمَن لبرقا و ماريان بكن برزا ماندي خا و نكان يانو ماري يكان پي بدن بشيواز چي تاک لكاتق دا او كنيزه كان تاك دا وين بن دا وين پيسو زينه كريب اشكرا جا اگر او كنيزه كان شويا پاشان خراپي چي اشكرا يان كرد زينه لي اندريكه 50 زلد او مارا كردني كنيزك بوكسه كهله تاوان كردن زيناب ترسه بلام اگر آرام بگنو كنيزك مارنا كن تاكتر بوتان خواليه بردايه به زيه يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم خوادہ یوه دو تاروم بکاته و بکات بو ریو شweni اوانی له پیش ای وبون لخوان آسان وليتان خوژ وخوا زانای کار درسته والله يريد ان يتوب عليكم ويريد Ya'an evi awanash kashwain arzuat kowtun kalah tan beden baladan echi gowra Yuridu allahu an yukhafif ankum wa khulqal insanu bhaifan Khoa davet lasar سُنكَ اَادَمِي بَلاَ وَاز دُرُس كِرَاوَ يا اَيُّهَا الَّذِينَ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أي أوان باورتان هنا و ساماني يكتري مخون لنيوان ت عند بناروا مقر بازرقاني يكبيت برزامن ديل نيوان خوت عند و مكوجن يان خوتان مفوتين بتاوان دراستي خوا همهشا ببزيه ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسرا وهركسيك اوبكات واتيكيك بوكوجيت بدس دريجي واستم او لمودا ديخيننا وااغيرو وأوشهمي شبخا أسانا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما اگر دورب كونولو تاوانا گودانے کليتان قدغكراوا او تاوانا بوتوكانت ان پوشين وَدَثَن خَيْنَ شَوَيْنِ شِتَاكُ وَلَا انْتَمَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إن الله كان بكل شيء عليما وآوات مخوازن بو أوبلي كخواب آوي هندكتاني داو بسرهنده چيترتان دا بو بياوان بشه لوي بدستي اهنن وبو بو آفرتاني بشه لوي بدستي اهنن وداوال خوابكن لبهرو بخششي خوي Baras ti kua hamiş şeba muştekzana ya. Veli kül والذين عقدت أيمانكم فأتوم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ودام نعوبهم مدويا جان ميراتك تن ميرات جريك كبشي أجرن لويك دايك وباوك خزمان يان بزين هشتوا وأوانش كفيمان تان لقال قري داون كميرات لا يكتر أو بشي خو يعني امبدني الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما آتاكم من أموالهم فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجروهن في بہوی او واخفا باوی هند چانی دا او بسر هند چان دا هر وها خرز دکن نځا افرتہ چا ک کان اوانن جو رالانی برداوان بوخفا او پاشن مردکان یان پاری زرانی داوین خو یانو و او اف رتا نشك ايوا دترسن سرفيتيتام بكن او اموجغاري ام بكنو جيغي ان دي جياب كن او لغل ياندا مخون وليان بدن ليداني كلشي عيب دار نكات جا اجر جيوراليا كرد او ايتر هيز رقيق لدجيان مقرنبر مَبْرِزُوا بَيْنَ دِيجَوَرِيَ وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا وَفَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَأَجَر تِرْسَان لَتِيكْسُون نِيوان ياندا أَوْ نَاو بِجِيوان يِك وناو بژیوانێک لە خزمی ئافرەتەکە، ئەگەر دووناو بژیوانەکە ئاشتیان بێ خوا نێوان ژننو مێردەکە چاک دەکاتەوە دك بەڕاستی خوا هەمی شەزانای ئاگادارە وابود الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا وبد القربى واليتامى والمساكين والجار للقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب, والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا بس خواب فارستنو هتشتاق ما كان بحاب بشي هرو هذا قلدها يكون باق تاندا بن ولا قل خزمو نزيق تانو هتيوانو هجارانو هوسي خزمو هوسي بيجانة يا دور همي شيء ين سفر وربوار وَأَوَانَ يَبُونَ بِمُلْكِ تَنْتْصَاك بَن لَغَلْيَانْدَ بَرَاستي خُوا خُشِينَاوِد أَوْ كَسَي كَخُوبَ زِلْزَالُ شَانَازِ كَرْبِ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عذابا مهينا أواني فمانج ده كان بخل شي بثروچي وداي شارنه اوي خوافي <تصفيق> بخشي بخش شي خوي وامادا ما كرد و ببا و راسه زاكير اسواكر والذين ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينك واواني مالكان يندبخن لبرم طي خالقي باورشناهن ننبخوا ونبروجدواي وهركس شيطان هاوري او الشيطان هاوري شي زور خرافه وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما واوانت زيانك عند كوتسر اجر باور يا بهنا بخوا وبروجي دواي وبهم بخشايا لو بخشيون وخوا هميشة زانا أبيان إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما براستي خوا قرسائي قرد إليك ستمناكات ساكيك حبيت خدا sendani de katowu dey bıxşedle lan kuyu pıdaştı eki gora. Fakif e da jen min kulli ummeti bishehidu ve jenabik ala hâula isehida. Inzah halı kafiran tombet katek henna man lhamu ummeti تو هنا اي محمد صلى الله عليه وسلم بشايد بسر اوانا يوم اجي ود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الاض ولا يكتمون الله حديثا لو وجد اود خوازن اواني كافر بنو سرفتي پیغمبر يا كرد بسر تخت واتبخ رينا الجيرزويو نهن رينا دروا ولو روجدا هتقسوا باسيق لخوا ناشارنا <تسؤال> يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون 129. حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسنوا وإن كنتم أَوْ أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد من الغائط أولا مسّت نساء فلم تجدوا ما فلم تجدوا ما تتمم صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفو والغفور أي كسانى كبرواتا هناوى نزي تشينواج مبنى وكاتق اي وسرخوج بن هتا بزانن تيدالين وحروها نزي شي جيغا اينويج مبنى ولا كاتق دار لشتان جيرانا مغرتي پرن بمزگودا هتا خوت اندشون وا اگر اي ونخوج بون يان لسفر دابون يان كسيق لا ايوا هاتوا لشويني دسبا اوقيان دناوا يان زود بون لغل خيزان كان تاندا انجا او تاندس او بخور يا پاک تا يا مومبكن جابو توزه خالا رخسار و دستكان تا يا همیشه خوا سرر ويتاوانا ولي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل سيد أواند نكرد وكباشيك مكان كيان بيدرا وكتورات قم رأيه ودا نيفت اي وش والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وتنهاخ واتاق ا gada ر بدج منكانتان وتنهاخ بس من الذين يهادو يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنةهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولاك لا الله و بکوفریم يؤمنون إللاقاللینا هەندێک لە جوولەکەکان فموودەکانی خوا دەگۆڕن لە شوێن و وەبستی خۆی و و دەڵێن بیستمان وسە پێێ چمان کرد، جوێ بگرە قدگوت لێن نەبێ، و دڵێن ڕرائنا دميان لارد كرد و بو اوي مبست خراف كب گينيت وبو تا نوت شردان لايني اسلام واگر اوان بيان و تا 28 و جرايلين وقسمان ب 20 پلمه لمكه او تا تر راس تر بويان بلام خو نفرين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 وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اي اواني كنامتان بيبخشراوا بروابهينن بو قرآننا دومان تخواروا كباراز دانري او توراتي ايويا پیش او اي صاف بكين إن يعن نفرت يعن بكين لپیشاوا انزابيب اي نفس سريان يان نفرت يان لأبكين وكتون نفرت ماكر لخلقاني شمع وبريار إخوة هميشة بديدت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترائث من عظيما براست إخوة خوشنا بيتغرها وبشيبو دابن ري بز گلا و خوژ اباد له هر گناهی چی تر بو هر کس کبی یید و هر کس هاوبش بو خو د ابنید او بیگمان گناهی چی زور گوری هل بستوا ان لم تر الى الذي يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيله اي چاک وانيا بلکو خوا هر کس یچبیت پاکو خاوینی دکاتو کم ترین با به اندازي او د زو بارکینا او چی خور ماجبت على الله الكذب وكفى به اثما مبينا سیرب درو و بسأو درويا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاعوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أي اور قد ندا وتولواني بشق <تصفيق> لنا مي خوايا ام بيدراو برواء هينن بشتي بينرخو برنامي غيري خوا بزادو جرانو بشيطان والين بوانيك ببروان Olanı rabazyan rastırlawanı kaba varyan hena wa kullāik al-ladīl lā alahumu Allāh wa miyāl-ʿalī Allāhu falā tajdallahu nāsirā. A oğlan kısane, kın kxwan او هر جيز دست نا كويت بوي هيتس يارمتي داري ام لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا آية اوانة زولك كان بشيانه لدى صلاة پاشايتی خاوانتی بوناور جا اگر بيان بوايا أو كاتب خلتشيان ند بخشي بأندازي تويكلي دن كخورمايك أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما يان إريي حسودي دبن للسرقه ويخوا بي بخشيون كه پیغمبريتي لفظل بحري خوي او بيگمان داو مانه بنوي ابراهيم كتابو پیغمبريتي هر وهپي من بخشين ده صلاتي چگورا امنهم من امن به و منهم من صد ذالو خلك ذهبوا برواي صلى الله عليه وسلم هنا هشيا ببرجريل كردوا ودو سخ بسبوئن كأجريش هالجرساوا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما براستي اواني ببروابون بآتكان ايما لمولا دان خيننا وآقريك حركات كبستيا سوتا بواندا گورین بکست چيتر <تصفيق> بو اویس زاکه بتسجن براستی خو همیشه زالیکا درسته والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ضلاً ضليلاً وأواني باور ينهينا وكاري تاكيانكر لمولا خينة بحشته كرباركان ديان بجير يندا دمين نواتيادا بهمي شيء بو ينهي تيادا هوسراني باكو ودان خين جرسيا بريد سر وبردواما ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله لما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. براستي خوا فرمان تان بيدكات گش ويجلس بعدكانت بوخا ونكانيان. وكات يكداد وريتان كل نوان خالجيدا بدات حكم بكن. براستي خوا بتعشي أموج قاري تان دكاد. براستي خوا هميش بي سري بينايا. يا أيها الذين آمنوا.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 jo rali khaw jo rali peyambar ban wa tashani jo rali karbadasta adila kan khot ban za agar dubar chi tanhabulashtek da aw bi sallallahu alayhi wa sallam agar e obawartan he khaw barojdawai aw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 ويريد الشيطان شان و أي يضلههم بالالا داعیدا الندى <تصفيق> ئاڕێ کرد نەداوەتەوە بەلای ئەوانەی وا خوۆنی شان دەدەن کە بەڕاستی ئەوان باوەڕان هێناوە بەوەی دابەزیوە بۆ تۆکە كداد و بەەوەش کە پێش تۆدا بەزیوەکە تەڕاتە دایانەوێت براستي بەن بۆ كبير ويساعدت وشيطان دائمت كمرايين بكاد با كمرايية دول لراستي وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وأگر پئاً بوتره ورن بولاي أوي خوانا دوية وبولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبيني اي محمد صلى الله عليه وسلم دور وكان رد لي والدجارا بور جيراني شي تواو كيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءك يحلفون بالله Thumma jao k بالله billahe in ardna illa ihsanu ve tufiqa. Ay hal yan son abed katik b sarhati şina xoş yan tuş bed. Bahoy avay ders yan pişi xust ve kirduyana. تنها نياز تاكو يقصدنا ومن كاتك حكم دبين بولا غير إخوا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وأنا كسان يمكن خاد زانيت كواترويان لورجر واموجاريان بك وبليبيان درباري خوان وتيشروانو كارجر وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لا الله تواب الرحيمان. وهذب يا غنبريت من روان نكرد والتنهاب أو نبي الجورالي بكرد بفرمان إخوة. وبيجوان أجر أوان كات يستميان لنفسه إخوان كرد. بحت نائب ولا تداوي ليه ب الدنيا بكرد داعي الإخوة. تي غنبرج داوي ليه خوش بوني بوب بكرد نائب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نخير وانيك خوان ببعور دارني شانددن سوين بفرور دقارت بروادار var ninn, tahtını kanadadır. La her ajaoğu du berçiye çi nevan yanda, la paşan haz nkan la darun yanda, be hiç bezeriğ, lao bryari toda otta, ve millet عليهم أن يقتلو أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعارضون به لكان خيرا لهم وأشدت بيتال. وبيجمان أجر إما فيستمان بكرداء سريان كيكتري بكوجن يال لما لكان تان دربتن أو يان نذكر كميت نبيت يان نبيت وأجر براستي أوان كاريان بكرداء بفي أو أموج جريان يذكران أو بعشتر وَدَامَ زَرَاو تَرَدَبُونَ لِسَرآئِنَ كَيَان وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنَ اللُّذُن ذأو كتب جمّان بمن دبّخشين للاين خمان أو باداش تي مستقيما. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. وهل كسيجورالي خواو في غنبربكات؟ زأوانا لجل كسانكن كخوا بهري رشت وبسر ياندا لفي غنبران ورازجويانو وأوانتها وريوها وليشتاك ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما أو بهرية تنهال لأنخوة ويا وبسك أخوة بها مشتك يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا أيكا سانيك باورتان هناك اغداري خوت انورجرن لَيُبَطِّئَنَّ سا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ يان أَنْعَمَ اللَّهُ هيرجبرن إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم ذا اگر تو شی بسرهاد چی خراب هاتن دلی براستی خوا بهری رجب السلامدا کلگل یاند ااماد نابوم لا بينكم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما و اگر تو شی بهریک بون لخواوا بیومان ضلیت و قله نیوان ایو او اوه هیز دوستای چگ نبو بیت ای خوز گرهگل اوان د تا قازان الله الذين یشرون الحیات الدنیا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا كَوَاتَبَا بِزَنْجَدْ لَرَيْقَا إِخْوَادَا كَسَانِكْ كَجِيَانِ دُنْيَا دَفْرُوشِنْ بَرُوشِدْوَايِ انجا هر کسيك بزنگيد لرَيْقَا إِخْوَادَا انجا بكجري يان ظالب بي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 واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اوتسيتا ننجنا كان لبيناي اخوادا ولبيناي توسا وكان لبيوانو افرتان من دالان اوانيك دالان اي پروردگان من رزگار مان كيلم شار كخلقك كي استمكانا ولالان خوتوا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أو كساني باوريان هناو لبيناوي خوادة دزنجين وأواني باورن لبيناوي ناروادة دزنجين. كوات الشرب كان لجلدوس تكاني شيطان دا براستي فيلان شيطان هرلا وازبو. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفؤ؟ 119. وقالوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخقرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا آية سيري كساند نكرد وكبيان وترا دستان بجير نوا ونويج بكنو زكاد بدن چی کاتێک جەنجیان لەسەر پێویست کرا یەکسەر دەستەیەک لە خەڵچی دەترسان ترسان لە خوا بگرە زیاتریش دەترسان دایانوت ئەی پەر وەرگاری ئێمە بۆچی جەنگت لەسەرمان پێویست کردووە خۆزگە دوات دەخستین بۆ ماوەیەکی کەم بڵێ خۆشی و لە زەتی دنیا زۆر کەمە و ڕۆژی بأن دAZE طارنا وكخُرماك أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسناتي يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئاتي يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا لهرش فين يقبن مردن بيت اندغات بال نوقلاو كوشي برزو قايم جدبن واغا نا باكان تريان واغر توشي نا خوشي وخراپي كاتن ظلين امل لا ين تو ويا اي محمد صلى الله عليه وسلم بل همو الى لا جَنْوَايَ مَا أَصَابَكَ او او ما الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأغسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا حت ساك يا كتوجبو اولا اخوا ويا وهرخلاقيا كتوجبو اولا من النار بفروستاده وخواب السشاتي أوبدات من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا هل يتعروني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بكات وبرأسي جرائي لي خواي كردوى هل يتعروني بيغمبر صلى بكات Owema toman rawan nıkrd ve bataudiru Paris al basriyanıwa. Ve yolu ntaatun, feda barzu min ardik beyet taife tum minhum ghr al ladi فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا دور وكان دلين جيرائلين بالامكاتيق للايتو دارتون كو ماليقلوان شودكان أو جيران ببيت سكاني تو وخوادي نوسيد أو بيلاناني شوكر ديانا كواتوازيان لبينو فرز بخواب بستا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أو بوبى الناكن والقرآن خو أجرلالان كسيش تلو بوا دان بيني وإذا جاءهم أمرهم.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 تاتک حوالی چام پیر بغادر باری اساسو همنایتی یان لبرای ترسوا بلاویدکنوا بلان اگر بیان قرانات او بولای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بولای کار بدستان خو یان او اوانی راستی حوالکان دردهنن دزانن حوالک راسته یاندروه و اگر چاکو بزئی خو نبوایا بيجومان شوي الشيطان ذكوا تنكميكتان نبيذ. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف فبأس الذين كفروا والله أشد بأسه وأشد تنكيلا أي محمد صلى الله عليه وسلم. لتيناي اخوا د بزنج تو تنها ارشي خد لداعا كراوا هاني بروادانج بدا بوجهاد وميد اخوا برجري هزي بيبا و بكات واخوا به استراء والطوليبه ترى من يشفع شفاعه نصيب منها وَمَنْ يشفع شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتًا هر کس تکایه چی تاکب او تاکبوهیا و هر کس تکایه او وخواه هميشه بس الهموش تيك دابتوان آيا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا حركات اك صلاة وقتان لكرا او بساكتر لو صلاة وصلاة بكن يعني وكو خوي بيسن نوا بيگمان خواه پرساو تا وديره بس الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا هيس پرسترا ويغنيت زغلخوا سفند بخوا بيگمان کو تاندكاتو بول يپرسينوي او راجي دوايي كهيت گمان تي دانيا ذا chel اخواق صوبليني راستا لا فما لكم في المنافقين فئتين والله اغكسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدو من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا اوتسيتا ند درباري دور وكان بوله تددسته لكاتكدا خوا ئەوانەی گەرانندۆتەوە بۆ بێ باوەڕی بەهۆی کردەوەکانیانەوە ئایا دەتانەوێت ڕێنموی کەسێک بکەن کە خوا گمڕای کردووە و هەر کەسێک خواگومڕای بکات ئەوە هەرگیز ناتوانانی ڕێگای ڕاستی بۆ بدۆزییتەوە وەد دو لە اونتەکفونەکەمە فلا تتخذوا منهم اوليا حتى يهاجروا في سبيل الله فاذا تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا اوان اوا تخوازا اي وجبه وقتون خويا ta aw awan yaksan ban kawata awan ba dost u yan mati dar hal mabjiran hata pashimandabnu wakuz dakan la agar ru yan warjiraaw chtiyan hal ked aw badil bian gernu bian kujan la bun وَحِذُوثُ ذُوثُ يَا مَتِ دَرِق لَوَان هَل مَبْجِرَن إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصَرَتْ صُدُورُهُمْ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصَرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا نزغلواني فيوانديدكان <تصفيق> بكسانيكوا كالنوان ايو وعوان دا فيمان هيا يان هاتون بولاتان لسدل يان لەوەی کە جەنگتان لە دژ بکەن، یان جەنگ لە دژی خزمەکانیان بکەن و خوابی وستایە زای دەکردن بە سەراندا و جەنجیان دشتان دەکرد. جا ئەگەر ئەوان کەنارگیریر بوون لە ئێوە و جەنجیان لە دشتان نەکردوە پێشنیاری ئاشتیان کرد بۆتان، ناب الشريان لدشبكن. ستجدون آخرين يريدون أي يأمنوكم ويأمنوقومهم. كلما ردوا إلى الفتنة أبكسوا فيها. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم. فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطان مبينا. لمولا كسانش تردبين دانة لا إيه وأمين بن ولا هو زكي خوشان أمين بن هركاتك بنكرا بوبي باوري وبتفرستي وبوي زا اگر کنارجیر نبون لیتان و زلوی آشتیا ندای و دستان نچ شای او بدیل بیان گرنو بیان کوجن له شوینه کبد دستان کوتن اوانی باس ما کر داو ما نبأ ولد الجان د صلاة أشكرا وما كان لمؤمن أيق طل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة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 وكا ن الله علیمن حکیمان و هج باوردارک روانیه باوردارک بو کوجت مگر به هلا و هر کسیک ایماندارک به هلا بو کوجت اول سریتی آزاد کردن کویله یچی باوردارو نرخی خوین یچی چبدات به کسوکاری کوجراوکا مگر بی بخشن لخوینکی بخیر خویان بلام اگر کوجراوکا لگل یک بو کدوجمن بون Kâfiri şarkar boğunu Kujrawa ka iman dar boğ Awa hadli sariyeti azad kredini bende çi iman dar O agar kujrawa ka lgilek boğ Kalini wan evo awan da payman ha boğ Awa nirkhi kwenek beden kasi kujrawa ka Lgul azad kredini koyley çi iman dar Zaao bu kujay Desti nakaw diyan ney boğ Awa lsariyeti röjü girtini dümang انبر يارل لبردننا للان اخوا واخوا همي شزاناي كار درسته ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. <تصفيق> إيمان دارك بدست أن قصدك جد أو الطولي أو كسدوا زخ بهم شئتي أيد أبد وأخوا خشم لي كردو نفرين لي كردو سزايت جوري بو آماد كردو يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا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 إن الله كان بما تعملون خبيرا أي كسانك برواتان هنا و كا تيك دردشون بوزيهاد کردن لرأيك هموش تيك رون بکنوا ونلين بو كسانيك صلاوي مسلمانانتان ليدكن تو برواتان نيت بدواش تومكو سامان دنيائي داب گرين أولا إخوادا سكوتی زور هيا اوش لموپش هر وابون ایمانکته اندشار دوا او خوا منتنا بسرتان ده بهزو زالیکردن دیکواته موشت یک روم خوا همیشه آگادار به وای اودیکن لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله بأموالهم وأنفسهم ففضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما يكسانين دانشتوان لزهاد ريخوا دالباور وردان زقل خاوان عزركان لگل تیکو شران ریگه اخواد به مالو جانیان خوابا وداوا تیکو شران به مالو جانیان بسد دانشتوان لجهاد دا بپلیک و هر یک لودو تاقم خوابلین پاداش 1300 دا و وكان الله غفورا رحيما للا إخوا وقلي زوروا لخوشبون مهرباني عن بوهيا وخوا هميشة لبرد مهربانا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت نصيرا براستي أواني كفريشتكان جانيان دا چيشن لكاتيك دا كستميان لخوايان دا كرد بكوز نا كردن بتشره و پی اندالین در باری عینکتان لتیدا بون دالین ا متوساو بو اند سر زویدا پی اندالین ماجر زوی تا کوستان بکردا تیایدا جاوان شوین یاندو زخه ایت پاشروش یچ خرافه الا المستضعفين لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيلا بيت جلوت سو سواني كالبيوان وافرتنو لم دالان كتوان هتشاري تانيا لبر بهزي وبيريان وبهتش شوازك ريدرناكن فأولائك عسال الله أي يعفو عنهم. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا أأوانخ واليا خوج دبيت وخوا هميشة تصاو پوشي كرول يخوج بو ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعه وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَهَلْكَسِكْ كُوزْبِكَالْ لَرَيْخْوَادًا دَسْتِي دَكَوَيْدْ لَزَوِيدًا جَيْ و فروانیل روزی جیاندا و هر کسے لمالی خویدر بچت و کوز بکد بولای خو پیغمبرکئی پاشان مردن پی بغات او بیگومان پاداشت او کسہ کوتو سرخوا و خوا همه شله بردی ب بزیہ واذا ضربتم في الاض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا حركات سفرتان كرد وقران بزويدا أو هيد جناهيكتان لسرنية كهنده لنويجا كان كرد بكنو اگر ترسان أواني بباورن جنكتان لقلبكن وَإِذَا ببا فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ واشكران مَعَكَ كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فالتقم 129. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم اذم من مطر او كنتم مضاء ان تضعوا اسلحتكم واخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا كاتكت صلى الله عليه وسلم لجندالنا وبروادارام بوي وقيشنو يجيد بوكردن و بات تقنغ لوان ل غلطو نويش بکن و بات سک کان یم پی بیت جاخات ایک سوجدا یم بر رکعات ایک یان بن پاسوانی بن و با بن be ba waran awa taxwazn ka e wa bi aqab la sakakan tan ta pla martan badan ba pla mari chi yak ta wantan la sarni agar bun tan danen فراستي اخوا امادي قردوا بوبيبا وراسزا يا تشي رسواكر فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعدا وعلى جنوبكم فاذا طمئنتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وسا يادي خواب كن بپيو بدانيشتن وو ولا سرتنشتان زاهر كاتك دل ارام بونو او كات نو جاكانتان بريكو پيچيب كن طراستين وج هميشه لسربا ورداران فرس کراوي چي كات بو دياري کراوا ولا إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله مَا لا يرجون وكان الله عليما حكيما سس مبن لبدوى قران الدجمنان تاندا اگر ايوه ايشو آزار تان پيبغات بيگومان اوانيش ايشو آزار يان پيدغات وقتون ايوا اي شو ازار تام پيداگاد وا اي و دكن الاخوه او اي اوان اميد نا كن كپاداش تو سركوتنا وبراستي خوا هميشه زاناي كار درستا ان الكتاب بالحق لتحكم بين الناس الله ولا تكل الخائنين خصما. فيجومان إيه مدام بزندوت السرتو أم قرآن براستي بو أو يبريار بديلة وان خلتشي دا بو برياريك خوان شان داودي وبو نا با كان ما بفباريزر دواتي. واستغفر الله إن الله كان غفور الرحيمان. داوي لي خوج بڕاستی خوالێ خۆش بوی ببزّ ولا تجدد الع الذي ن يختتنون فسههم إ الله لا يحبما كان خوانن أتيما برگریمە کەلوانەی ناپاچی دەکە دەربارەی خۆیان بێگومانخوا خۆشی ناوێت ئەوان کە يستخفون منن ناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما خلشي <تصفيق> كاتيك بنهيني لشودا تقبير دكا نقصيك دكا خواب رازينيا وخوا هميشة زاناو آقادار بهر كردوية كأوان ديكن ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا إيماندارن بيدربن واي وبرجريتان لنا باكان كبلجيان دنيادا دي آيا چه برجريان ليد كاد لسزاي دوايدا يان چه كاروباريان دگریتا دست أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفور الرحيم. وهرك سكر دوات خرابك يانستمل خويبك. تاشند دوايلو خوشبون لخوابك. دبينة خال برديم هربانا. وأما يكسب إثم فإن ما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما وهركسه گناهي شي گربكات بيگمان زياني او گناها هربو خويتي واخا همي شزاناي كار درست ومن يكسب خطيئه او اثم ثم يرم به بريئا فقد احتمال فقد احتمال بهتان و اتمم بينا و هركسه گناهك بکات بهلاوه يا بکات بقصد پاشان او تاوان بخات سربيه تاوانك او بيگمان فَسُتَيْتَ <تصفيق> اسْتوي خشزاي بهتانك وتاواني تشاشكره ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم ما الطائفه منهم أي يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء ve الله Allahu عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وأقر بخششو بزئ خواب سرت ونبوا أي محمد صلى الله عليه وسلم بأجمان دستيج لونا با كان بنيازب كجمراد بكن بلام أو أنا بس وأوانهذزيان لاجين بتو، وأخوانا ردو يتخوارو بسرت قرآن دناي، وأويك نت أذان فيري كردي، وهميش بخششي خواب سرتوا زوجوريا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما بيت فرمان بكات بمال بخشين او بكات اولدا هاتودا پيدا بخشين پاداش چيزور گورا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وما ساءت وهر کس يگ الله عليه وسلم بكا Pash a ve karabayazı rustiye boyun boya, Washvanı reyga etti terb kerviz gel reyga iba orda kahli bjar duo, Dei xine do zakh, roje eti xrafa. Inna Allah la yaghfir ayyi yurak bhi, ve ma وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا براستي خواه خوش نابید لوايك ضل هاولي بو دابندريد بلام ديگه لواهر تي بید لی خوش دابید لهر کسیک خوا بیوید و هر کسیک بو خواه دابندريد وبراستي غمراب وبا غمرابونيشي دول لا راستي اي يدعون من دونه إلا إناكا وإي يدعون إلا شيطانا مريدا زيغل اخوا نزاو هاوار ناكن تنها لتن بتشي ناولين راوي مئيننا بيت وناي پرستن زغل شيطاني ياخي وسركش نبي. لعله الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. إخوان نفرين لي وشيطان وتوية سوين بيد هالدب جيرم ببندق خام لبندكان الداء بشيشي ولا أظلم نهم ولا أمن ينهم ولا أمرنهم فلا يبتك أن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغير خلق الله. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ساند بيت قمرى عند كمو بقاوات خيالي دروينا سرگرم ياند كم وفرمانيام بيددم جابيقمان اوانيش جوتكي اجركان دبرن وفرمانيام بيددم او سا اوانیش دروس کراوی خو د گورن بکات به دوستی خو بیز گله خو او بی گمان زیان لیک او تو بزیان چي ديارو عاشقرا يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا شيطان ذئ قالا خلتان ذن بيت اولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا اوانشفين ذيجا اند زخه وهت شوين راكر دن ولاداني اندسنا كيدلي والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا وأوكساني باوريان هنا وو كردوات ساكاكانيان كردوة لدى هاتوية چنزيق دادان خين بهاشتانيك كربارك أن بجدرقتكاني أندرن دمن وتيادا بهميشيي بلين إخواؤه راسته وبددهن ريت وتشيل ليس بأمانيكم ولا أمالي أهل الكتاب من يعمل صوم. أي يجز به ولا يجد له من دون الله وليه ولا نصير. برزيو يعمل من الصالحات من ذكر أو أُثَاه وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً. كسيتش كرد وتأك كن ذيب ذيب كاد لنير ينلمي لهمان كاد أو كسبرو دار ومن أحسن ديناً من من اسلم وجهه وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفاً واتخذ الله ابراهيم خليلاً چه عيني چترو جو انترو چه دين دارترلكاسك كروي يگلا كرد بيت وبخوا لهما كدا او اخو اخو ابراهيم هل بجار بدوستو خوشويستي خوي ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا تنهى اخو اخو هرسي لاسنانك كانوا زبيدا هيا واخو بردوام اقداري هموشتك ويستفتونك في النساء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 وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما واي محمد صلى الله عليه وسلم في سيارد ليدكن دا درباري افرتان بلا اخوا ولا امتان دداتو درباريان واوي بسرتان دد خوينريت ولا قران دا ولا ميكل باريك ثاني حتي و أواني في نادن أوي نسرا وبيان وتمرات باوتيان وحزناك ماريام بكن لبد ميراثك شيا ناهي الشوبكن ولباري أو من دالاني كبيد صلاتا وخوا فرمان دداد بداد جري لقلتي وان داب زولينوا وهر كدوي بكن أو بيغمان خوا با آغايلي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الانفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فان الله وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَأگر آفرت ترسا لجوي بيندان يا قشت هلكردني مردكاي او هر دو چي ان هيچ گناه چي ان لسدنيه کا اشتاواي چي چاغ بكن هر چند در چوچی و رزیلی تکلاوی درونه کان کلاوا واگر تا کا کارو پاریس کاربن او الظنیاب براستی ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتدروها كالمعلقه وَإِن تُسْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا اوه هر جيز ناتوانن دات پرور بن لنهوان جنکانتان دا هر تسند سور بن زاكاواتا بتواوي خوار مبنوا بو هو يوواز بهنن او براستی خواهمیشلی بردی مهربان و ان يتفرق يغني الله كل من ساعته وكان الله واسعا حكيما واگر ليك دياب نو پروردگار هر يكيان به اتاز دكات برهمي خوي وخواهميش بهرفراوان كردسته ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإنتكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وبوخواي هرتى لا اسمان كانوا بخوا براستی امه اموجاریمه کردون اوانی کنامه ام پدراوله پیج اودا هر وها ائوش کلاخواب تلسن واگر بے باور بن او براستی هر هی خوا هر چی وإخوهم يشدو لهم دوس بس ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاء وتنهابوا إخويا هرت إلى كانوا زبيدا تنها إخوابس بس براو تودير بد إيه شئ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا اگر خوابية ويت نا تانهي لأي خلچينا ودستيش وخواها دم بسر او دابتوانايا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا الكسك کسيك پاداشت دنياي دويت أولا إخوايا فأداشت الدنيا ودواروش وهمي شخوا بسري بنايا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين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 لبرخوا شات يبدن بشاياتك كدجبه خوش تام بيت ياند جيبا وكوداي كو خزم نزيكه كان تام بيت اگر شاياتي لسردرا وك دولمن بيت ينهجر شات يك هر بدن چون كه خوا بوان لپيش تر وقازان زين تاكتر دزانيد ك واتشوين ارزو مكون بو اويل حق لا ندن واگر شايات يك بيت سو انا بدن أو براسه خاهم شباكارك أن أجدارا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ايكا سانيك باورتان هنا وبردوان بن لسر باورب خداو بيغنبركي وبو قرآن ناردوية تخواروا بوفر وَبَوْ كْتَيبَ آنَشْكَ پَيشْتِرْنَارْدُوِيَ تَخْوَارَوَ وَهَلْ كَسَيْكْ بِبَعْوَرْ بِأْتْ بَخْوَاوْ بَفْرِشْتَكَانِ وَبَكْتَيبَكَانِ وَبَيْغَمْبَرَكَانِ وَرَوْجِي دُوَايِ او بَرَاسْتِي قُمْرَابُوَ بَقُمْرَايَةِ چِزَوَرْدُورِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازداجوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بيقمان اواني بروايا انهيناوا فاشان بيباوربونيتوا دواتر باوريا انهيناوا اوسا بيباوربونتوا Ha shan labe bir wa'idi az-yatir rutun wa har jizle an khoshnabat wa ran ma'iyan nakat buray gayrast bashshir al-munafiqin bi ann lahum adhaban kan Bo ikbaresti sızar ki baa zari an bo haya. Alâllâdin yâtxidûn al-kafirîn âuliya min donûl muâmîn. Aybteqûn âdêhum al-âzze fîn آية بثمان سبزيان لاي أوان دسكها ثم كبراستي سبزيو بالعاداستي هموي بأخاها وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها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 بَتيكرا <Sessizlik> لدوزخدا الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم لكم معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا دور وكان اواني تاورواني سرنجامي اي ودكا جاء اقربو اي وابو ساركوتن للا ضلين مقر ايمال اقل اي ونبوين بالام اقرب بروايان بشيشيان لساركوتن هبو Ali ailei ma zalma nıkirden bşer evande ve ailei mi nıpar azle iman dardan da xwal rojı duaıda bryarı ykzari de daddıne evantanda ve xwa kafran bşer iman dardan serna xat. Inn almunafiqin huwa وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا برأس دور وكان دعنة بخاب خلتين كسيخوا خلتين ري أوانا هركاتي شش حسن بنويش بتبلي يوسف تيها لدست روبا مايب وخالشيدك وَيَا دِي خَوَانَا كَن كَمَجْنَبِط مُذَبذَبِينَ بَيْنَ بَيْنِ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُقْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا دُدُلُدُرَّاؤُچَانَ لَوْنِي وَان كُفْرُ ve herkese kwa gümrere bakat, Awa hadji izregeci rastibu ona adu ziyatawa. Ya ayyuhal ladhinə ámanu, la tattakhidu l-kafirin auliyyaa min dünilmü'minin. Aturidun an tajjalu lillahi alaykum sül'tanam أي أوانك برواتان هنا ببروكان ما كان دوست خواتان لبري إيمان داران أبمكار دتان ويد بيدن لدجي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا باب زانن كريك إلا رزگار الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذا أوانى و دكنو دس دقرن بآيني خواو آينك أيان باكو دكن بوخوا. إذا أوانى أو مرزانين بزهنا لقل إيمان دارن دادبن خوات دی بخشه و الله بعذابکم ان شکرتم و امنتم وكان سپاس لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما خپي خوشني اشكرا كردني قسينه بجه Vaxwa hamşebi serizanaa. İn tıbdu xeyr an, ou tuxfu ou tağfu an sūn. Fəinna Allah, fəinna Allaha ka nāfū an ẓadīra. أو بيغمان خفاها ميشلي بردي بتوانا يع. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض كفر ببعض و يريدونون أي التخض بين ذلك سبيلا باستی ئەوان بێ بخواو بخخوا و پێغمبەکانی و دیانێجیاووازی بخنێوان خا پێغمبەکانی باور بەندێک لە پێغمبان وباور و باور نهێنن لو نبر. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف ياتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما واواني بروايا نهينا وباخواتي و هي ذيا وازیات یا نخسته نیوان هیڅ كامل او پیغمبرانہ ا الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء. 114. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهره فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا ay muhammad sallallahu alayhi wa sallam khawanna makan dekan kaboyan bini takhwara wa parawek la asmana wa zabrastida musa guratir la wa wtiyan khawama nishan bida ba ashkira zabrus ke gley dano girtini ba an kir ba paristrawi khoyan boyan balga kan إن ذا إما تسافو شيمان لوش كذ وبخشيمان بموسى معجزة وبالجئ آش كذ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدو في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وبرز ما كذ وبصر سريان وشوي طور بهوي بيمان دانيان ووثمان بيان بتنجور ولا درقاي قدسة وبملكتي ووثمان بيان دازدريجي مكان لشمان دا وورمان قدليان بيان مانيكي بهي زبتا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بلهوي حلو شاندنوي قيمانيان وبلهوي بروان هينانيان باتكان وكشتني بيغانبرانيان بنا روا وبلهوي اوتيان اي مدلمان دا پوشراوا نخيروانيا بلكو خدا مورينا وبسد لكانيان دا بلهوي باور نهينانيان وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَبَهْوِي بَرْوَانَ هِنَان يَا نَوَ وَقَسَكِر مَرْيَمَ كَبُهْتَان يَا چِزُور گَوْرَبُو وَقَوْلِهِم إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه به لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وبهي اويكوتيان بيغمان ا ما مسيح عيسى كرم مريم ما نشيان کشتبو وهل شيان نواسیبو بلکو لی ان گوردرا وبېګومان اوانې دوبره چيان تکو دربارې عیسی لاګومان د ان د کشتن کېدا هېڅ انی نه چان دربارې نه ځګل شوې کوتنی ګومان نبېت وبراستی وبېګومان نه الله الیه وکن الله عزیز حکیمه ونیه بل كُخَوَّ بَرْزِ كَرْدَ وَبُولَاءِ خَوْيٍ وَخَوَّ هَمِّ شَظَالِ كَارْدُ رُستَ وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِيُّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً وَهِذَاكَ سَجْنِيَ لَنَا مَدَارَ كَانَ مَجْرَ بَرْوَيْ بِدَنِي بَعِيسَاءَ بِجْمَرْدِنِ ولاروجي دو ايجدا عيسا بشايد بسريانه فبظلم من الذين هادو حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا بهيستم كردن ولا لان جولك كانا حرام ما كرليات خوراك چپاك وبهوي زورد بر حلس تي كردنيان لاراي گيخوا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموالا الناس بالباطل واعتقدنا للكافرين منهم عذابا اليما وبهوي سود ورگرتنيانوا كبيقمان ليه ان قدغ كرابو وبهوي وبناروا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 أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما بلام دام لذان يا ريدا لوان وباوردار كان بروايان هيبوي ندروا تخوارو وبستو وبوش بيشتو ندروا تخوارو وبزي هي نران نويجو سكادران وباورداران بخواو بروجي دواي Avanel daha tuğyetin zikta peyanda bıxşin pädas te çizor goura. İnna aüpina ilayk kema aüpina ila Nuhu ve والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود ذذرا درست ايماني جاما بو كردوي وقتو نيگاما كربو نوح بو بيغمبركاني باش او ونيگاما كربو ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ويعقوب و كان يعقوب وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان وزبورش من بخشيب داود ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وبيغمبرانك بيغمبرانك بسرها تكان يانمان جيرا وتوبوت لموبيش وبيغمبرانك بسرها تكان يانمان نجيرا وتوبوت وخواق سكر لغال موسى بقصة کردن رسولا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما تغمبران ما ناردوك مجددرونو ترسينرن بو اوي بو خالچين بيد بالغة بصرفوا ودواي ناردنی پغمبران لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا بلامخوا شعيتي داد براستيتي أو قرآني ناردوية تخواروا بوت بزانيني خوي نادوا تخواروا وفي الاشتكان الشايتي أدن وخوا شايد بيت إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا برعستي أواني كبيبا وربونو برعستي ريقاي خوا بِغُمان أواني غمرابون بقمرابون إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا براستي أواني بروايا نهنا واستميان كرد خالا خوشنابت رنمونيشيا نكات بهزريگايت إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير بيت جل الرجيد وزخ أمن وتيادا بهم شيوب أبرانوا وأوي لا إخوة أسانى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خير لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا أي خلچين بيقوماً بيغمبر هينابيتي بوتان راستي وراوال لان بالوردقارتان كواتي ايواج باور بهين تساقتر بوتان وأگر باورن هين او هرتي هرسي لآسمان كانو زويدا هي, هي خوايا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 زیادە ڕەوی مەکەن لە ئاینەکەتاندا و مەڵێن لەبارەی خواوە بێگە لە ڕاستی، بێگومان مەسیح عیسای کوڕی مەریەم تەنها پێغەمبەری خوایە، دروستی کولوە بە ووتی خۆی ببە، بە جبریل دانادی بۆ مەریم، خوا وملن خوا كان مانسيانا الله عيسى مريم لو تاكو تايبهينن ساكت ربوتان خوا پرستراوي چ تنهايا پاكو بيگردي بو خوالوي رولي هبيت هر هي خوا هر چي لا اسمان كانو هر چي لا زويدايا وخوا بس <تصفيق> لي يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا هر مسيح لاريني ألوي بنده إخوابات هرو هافرش تنزيك كانيش وهر کس بوندات خو رازین بد وخوی ب گور دابنی اولداهاتو ده دا همیان کو د کاتو لای خوی فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله وأما ما الذي نستكفو واستكذرو فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا زا أوانيك بروان هنا وكردو تاككان يا كردو أو فاداش تي عند ذات وبوه عن زيادة كاد خوي balam awane lari angal labandayati aw wa khoyan baghurzani aw khwas zayandadat azar واذكر الاخوه يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا الخلشينا براستي بوتان هات بلغي اشكرا لپروردگار وندم ما نخفاره وبوتارناكيتي اشكراكر فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما جاءواني باوريان بخواهينا وبشتيان ببستوا وبيقومان دعانا وبازي خويه وبهرو تاكي خويه ورين ماي عن دكاتب ولاي خوي كريجاي قل الله يفتيكم في الكلاله إن مرؤن هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد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 ای محمد صلی الله علیه و سلم دعوای فتوات لیدکن بل اخوا فتواتم بود در باره کلاله کس و کرو باک باپیر نبت اگر پیو یک مرد بو مندالی نابو تنها خوش کیچی هبو او نیوی میراث ابرا مرد و و او برای امیرات خوشکمر دوکای هموی د بعد اگر خوشکمر دوکای مندالین بیت بلام اگر خوشک بون دو وبرای امیر دوکایان اوه چی میرات برات یان و اگر میرات کی رکھا سن خوش کو برایک بون پیوان او افراتان او بو هن نیرینق اندازای بشی دو خوا